يا صاحبي بني براعيم هادا امرضني ولا اجفني واستخيني ولا تعالوا ما طلبناك عطنا ولا تروح وجعل دربك سفين بايش حق شقني يا ري يا شلعيني وانت الذي شقيت خافي ضميري تضحك وانا صملا بقلبي انطوى وتقولي لي لن الفلك يستدي على موقع ومنتبيات المنشد بهد مطر تضحك وانا صملا قلبي يمطوى وتقول لي ليلة الفلك يستدي شاف السراب ويحسب انه ماني من يا طرت سراب ببعضه شاف السراب يحسب انه غادر عيني على شوق الولايه في مبره على شفت الجفن عشيه وكالوا مبتدئه المنشئ بعد ما طلبناك يا ولا ولا توقف يا دلبك سيري عيني على شوف الوالا شفت الجفى من عشيري ما يستويح بين بيني وبينك يا الغاضي ta ta